حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُلْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدْيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُصُبِ وَأَنْتَيْتُمْ تَسْتَقْسِمُونَ بِالْأَذْنَانِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَهَسُّ النَّبِيُّ نَفَرُ مِنْ دينكم فلا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 محصنين غير مسافعين ولا متخبي اختان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَارْسِنُوا بُجُوهَكُمْ وَعَيْذِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَعُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَّرُوا وإن كنتم مرطاء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط يولامستم النساء فلم تجدوا باء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليضهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْفَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا الله إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّجُورِ يا ايها الذين امنوا كونوا قمامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا يعدل هو اقرب للتقوى إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا كرُونِ عَمَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَيِّ بِسْوَطٍ لَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْكُمْ وَاتَّبَعُ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَمَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وأبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنت تُم بِرُسُلِي وَعَذَّرْتُمُهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا الَّذِي كَفِيرًا سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد غل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَةَ عَمَّ وَاضَعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّنِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنُهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إنا نصارى أخذنا بثا قهم فنسووا حظا مما ذكروه فأرنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبوهم الله بما كانوا يصنعون.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 سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور.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 وَاللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا قَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَتْبَعْنَا اللَّهَ وَاحِدًا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعْلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ بَا لَمْ يُؤْتِيَ حَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ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 ندخلها حتى يخرجوا منها، فإذا يخرجوا منها فإننا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أن عمل الله عليهم ما عليهم. بِبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَانِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم